إنا غديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأولالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا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 وَيُسْقََ فِيهَا كَأسن كَانَ مِزاجُهزًَا جَبلَ عَْنَ فِي غاتُسمََّ سَسَبِيلََا وَيطُوفُ عَلَيكِملْدَالُ مُخَلَّدُ إذَا رَأيْيتَ وَمْ خَسِبتَ وَمْ نُؤْلُ وإذا رأيت ثم رأيت نعيمًا وملكًا كبيرًا وإذا رأيت ثم رأيت نعيمًا وملكًا كبيرًا آليهم في خضر واستبرق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 إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا <عزيزي> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فَصْبٌ لِحُكْمِ رَبِّكَ لاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ غَائِلَ أُولَئِكَ يُحِبُّونَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَنَقْنَاهُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ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 وَٱللَّهِ لَمَنۡ أَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابٗا